امين بسم الله الرحمن والكتاب المبين وَجَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا أَنْ كُنْتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ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 وَتَقولُوا سُببحان الذي سَخرَلَناَ هذا وَمَا كَُّ لَ مُقْرنين وَإَِّا إلَ رَبِّنَا لَمُ قَلبون وَجَعللُ لَهُ مِنْ عبادِهِ جُزءًا إَّإِسَانَ لَكَفُور مُبين أَمِ التَّخَذَ مَِّا يَخلقُ بَناتِ وَأَصْفَكُ بالِالبَنين.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 ستكتب شهادتهم ويسألون وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم مَا لَهُم بِذَٰلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرَصُونَ أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا مِنْ قَبْلِهِ فَهُنَّ بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ وَكَذَلِكَ مَا أَررسَلْناامِ قَبلِكَ فِي قَرِْييَةٍ مِ نَّذيرٍ إِلَّا قلَ مُْرَفُوهَام إِلَّا قَالَ مُتْرَفُهَا إِا وَجدَدنَ أَبَ أَنَ عَ أَّتِ وَإِنَّ على آثَارِهِم مُقُتَدُون.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 وَإِذْقالَالَ إبْرَهِيمُ لِأَبهِ وَقَوْمِهِ إَِّ نِبَرَ أُم مَِّا تَعبُدُون إِلَّا الذي فَقرْرَنيِي فَإِهُ سََهْدين وَجَعَلَهَا كلَلِمَتَ بَاقِيَتَ فِي ععَقِبهِ لَعََّهُم يَرجعون. بلَْمَتَعْتُهَا أُولاءِ وَأَبَ أَهُمْ حتىَ جَ أَهُمُ الحَقُّ حتىَ جَ أَهُمُ الحَقُّ وَرَسُولٌ مُبِين وَلََّ جَأَهُمُ الحَقُّ قالَاوا هذاَا صِحرُ وَإَِّ بِهِ كَافِرون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 نحنقَ سَمن بَنَهُم معشَتَهُم في الحياةِ الدُّنْيا وَررفَعنا بعضَهُ فَووقَ بعضاض دَجات لاتَّخِذَ بعضضُهُ بعضض سُخْرِييا وَحمَةُ رَبِّكَ خَير مِما يجمعون.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 وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ وَزُخْرُفًا وَإِن كُلَّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا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 حتى إِذَا جَاءَ نَبَأُ الْمُرْسَلِينَ قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِينُ وَلَنْ يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ أَوْ تَهْدِي الْعُمْيَ وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ فَإِنَّا نَذَهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُم مُنْتَقِمُونَ أَوْ نُرِيَنَّكَ الذي وَعَدْنَاهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِم مُقْتَدِرُونَ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ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 وقالوا يا أيها الساحر دع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون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 إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلاً لبني إسرائيل وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ وَإِنَّهُ لَعِلْمُ السَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونْ هَذَا صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَلَا يَصُدَّنَّكُمْ الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة قال قد جئتكم بالحكمة و لأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله و أطيعون إن الله هو ربي و فاعبدوه هذا صِرَةُم مُسْْتَقين فَخْتَلَ فَ الأأَحْزَابُ مِن بَيْهِمْ فَوإيل للَِّذينَ ظَلَموا مِن عَذاابِ يَومِن أَلم هلَل الَظُرونَ إِلَّا السَّاعةَ أَ تَأتَهُ بَغتَتَ وَهُم لا يَشعرون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 قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ سبحَانَ رَبِّ السماواتِ وَالْأَررضِ رَبِّ العرش عََّ يَصفون فَذَرهُم يَخذُ فَذَرهُم يَخُوضُوا, يخوضوا وَيَلعبابُ حتىَ يُولاقُ يَوومَهُم الذي يُوعدون وَهُوَ الذي في السماء إِلَهُ وَفي الأررض إِلَ وَهُو الحَكيم العين وَتَبارَ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 فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ